Sulaiman serta bersama Quran malam hari ini malam 27 Ramadan bertempat di Masala Baitul Rahman. Sekali lagi, informasikan kepada kaum Muslimin jamaah. Warga dusun kawan, bahwa khutmil Quran malam hari ini bertempat di masalah baitur rahman <coughs> atau masalah apa? Insyaallah pelaksanaannya setelah solat taraweh. Sekali lagi khutmil Quran di masalah baitur rahman setelah solat taraweh. Semoga amal ibadah kita, amal puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita menjadi orang yang beruntung pada malam Lailatul Qadar. Amin, Allahumma amin. Wafaqallahu jami'an ma yuhibbu Allah wa sallallahu wa sallama بسم الله من الشيطان رجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إِنَّ هَٰذَا سُورُ الْمُسْتَقِيمِ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا على الضَّالِّينَ آمين بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا يغفع لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك شراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين يزداد إيمانا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جناتها تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الضالين بالله ظن السوء عليهم دار غائرة السوء وقضم الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوقِرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا إِنَّ الْمُنَافِقِينَ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ فمن كتب إنما يكتب على نفسه ومن ومن عهد بما ومن أوفى بما عهد عليه الله فسيؤديه أج فسيؤديه أجر عظيم سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفرنا يقولون من السنتين ما ليس في قلوبهم وَالْفَمِينِ يَأْمُنُكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَغَادَ أَيُّهُ إِنْ أراد بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَغَادَ بِكُمْ نَفْحَاهُ إِنْ أَغَادَ بِكُمْ ضَهْرًا أَوْ أَغَادَ بِكُمْ نَفْحَاهُ فَإِنْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا قل ظننتم أن لن ينقل الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبهم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما قورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويحذب من يشاء وكان الله رفورا رحيما سيقول المخلفون إذا طلقتم إلى مغالم لتأخذوها دعونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلاب الله قُل لَّا تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَ نَعَمْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا قُل لِّلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُنِيبُوا سَشَدِيدِي الْقَاتِلُونَ مَن أَوْ يَسْلِمُونَ فَإِنْ أَطَعْتُمْ يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ وَأَجْرٌ حَسَنٌ فَإِذَا تَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُم عَذَابًا أَلِيمًا بِالسَّمْعِ الْأَعْمَى حَجُّ وَلَا عَلَى الْأَحْجَجِ حَجُّ وَلَا عَلَى الْمَحِيضِ حَرجٌ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ لقد قدم الله عن المؤمنين اذ يبيعونك تحن الشجره ضالما ما في غنوبهم فأنزل السكينه عليهم وآتاهم فتحا قريما ومغالب كثيره ومغالب كثيره حتى يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعده وعدكم الله مغالب كثيره كثرة تأخذونها فعنجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخها لم تقدروا عليها قد أحاط الله منها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدباء ثم لا يجدون وليا ولا نصيحا سنة الله التي قد دخلت ميا قبل ولا تجدن سنة الله تبدينا وهو الذي كف عنكم أيديهم عنكم كف عنهم عنكم وعنكم عنه ببطن مكة ميا بعد أمر ميا بعد أمر ميا بعد أن أضف عليهم مَا كَانَ اللَّهُ بِمُتَخَلِّفِينَ بَصِيرًا وَمَنْ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهُدَى مَأْكُوفًا أَيُّ بَلدٍ هُمْ حِلٌّ فَلَوْلَا رِجَالُهُمْ مُؤْمِنُونَ وَلِسَائِحِكُمْ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَّن تَعْلَمُوهُمْ أَتَطَؤُونَهُمْ فَتُصِيبَكُم منهم معروت بغير عن معروت بغير عن لذقنا الله في رحمته ما يشاء لو تسينوا لعدب الذين كفروا لعدبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ يعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية الحمية الجارنيان فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألسمهم كلمة التقوى وكانوا أحق مها وأهلها فكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله رؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرم إن شاء الله آمنين محلقينه أنكم مقصقين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل وصى هو الذي أرسل وصولا مو بالغدا ودين الحق هو الذي أرسل وصولا مو بالغدا ودين الحق على الدين كل وَكَفَى بِاللَّهِ شِهِيدًا وَمُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ وَعَنَامٌ كُفَّارٌ رَحَمَاءُ وَبَيْنَهُمْ ويتراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوعى وَمَا تَنَافَسُهُمْ فِي إِلَٰهِكَ دِينُكَ زُرْعٌ أَخْرَجَهُ الشَّيْطَانُ فَآزَرَ فَآزَرَ فَاسْتَغْلَظَ وَاسْتَغْلَظَ فَآزَرَ وَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقٍ يَعْدِبُ الزَّرْعَ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقٍ يَعْدِبُ الزَّرْعَ عَن يَغِيظَ بِهِ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمْلُ الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ بَغْفِرَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمْلُ الصَّالِحَاتِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ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 وَأَتُمْ لَا تَشْعُوْرُونَ إِنَّ الَّذِينَ يَغْضُوْنَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُنَافِيكُمْ هُؤلَاءَ هَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِتَتَّقُوا لَهُمْ مَغْفِرَةُ وَأَجْهَلْ عَظِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنَ الْقَوْمِ أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صمروا حتى, حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم وَأَنْقُذُوا رُوحِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا مِنْ جَهَالَتِ وَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ من الأمر عنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزيّنوه في قلوبكم وكره إليكم الفج وكره إليكم الكفر والفسوق والإنسان ونعمًا. أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين قاتا تعلوه فأصلحوا بينهما فإن بغت إحلامهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيه إلى أمر الله فَإِنْ فَاءَضَ أَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا مِنَ الْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ يا أيها الذين آمنوا لا يصحهم من قوم عسى, عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا لساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنامزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق معنى الإيمان ومن لم يتب فأنائك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا جتنبوا كثيرا من الظلم إن بعض الظلم إثم ولا تجسس ولا يغترب بعضكم بعضا أيحنب أحدكم أي كل لحم أخيه ميتا أيحنب أحدكم أي كل لحم أخيه ميتا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل التارخون إن أكهمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قالت الأعوام آمنا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 ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الألهاء وأولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض الله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن نداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم طاف والقرآن المجيد ما العجب أجاهم موتهم منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أذا مثله كنا ترابا أذا مثله كنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تقص الأرض ما تقص الأرض منهم وعاد لا كتاب حفيظ فَلَكِذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُوَ فِي أَمْرِهِم مَرِيجَة أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ فَطَرَهَا أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهَا كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لها مِنْ فُجُورٍ وَالْأَعْظَمَ نَدْنَانَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا أَرْوَاسِي وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ سَوْءٍ هَانِئَةً تَبْصِرَتُهُ وَذِكْرَى لِكُلِّ عَامِدٍ مُنِيبٍ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ إِيمَانًا مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ فَأَخْرَجْنَا بِنِي جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْخَصِيبِ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 وأصحاب الأيكات وقوم تبع كل كذب رسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد أن قد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسيش به نفسه ونحن أعلم ونحن أقرب إليه من حبل الوهيد اذا اتلقى المتلقيان اذا اتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما لفظ من قول الا لديه طبيب عتي ما ينفذ من قول إلا لديه غطيب عتيد وجاءت سكعة الموت بالحق وجاءت سكعة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها ما سائق وشهيد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 ما كل كلك أفّال القيّاف في جهنّم ما كل كلك أفّال من الخير معتد مُعيب الذي جعل مع الذي جعل مع الله إلى غن قيام في العذاب شديد. قال قَلِنُوا رَبَّنَا بَأَطَعْتُمُوهُ وَلَكِنَّهُ كَانَ فِي ظُلَّائِ بَعِيدٍ. قال لا تختصنوا لديّ وَقَدْ قَدَمْتُ إلَيْكُمْ بِالْوَعِيِّ. فايو بندن القول لدي وما انا بضل ما انا بضل من العبيد يوم نقول لنجان ما talat يوم لا معلِّم تَرَضَّ وَتَقولُ عَلَى المِمَّ زِيدَ وَأُزْنِفَتِ الْجَنَّةِ الْمُتَقِينُ غَيْرَ بَعيدٍ وَأُزْنِفَتِ الْجَنَّةِ للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشر رحمن بالغيب فوجاء بقلب منيب ادخلوها يَشَاءُونَ فِيهَا وَنَذَيْنَا مَزِيدَ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ يا مِنْ قَوْمٍ أَشَدُّ مِنْهُمْ أَشَدُّوا مِنْهُمْ وَضَشَّاهُمْ فَنَقَمُوا فِي الْبِلَادِ مِن مَّحْيِلٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ لقد خلق الله السماوات والارض وما بينهما الا وما بينهما في سته ايام في سته ايام وما الشمس ينوب فاستمع لما يقولون وسبح بحمد ربك قم لنقوم الشمس وقمن الغرب ومنا ومن الليل فسمع واذق وادبا وَاسْتَمَعَ يَوْمَ يُنَادِي الْمُنَادِمُ وَكَانَ قَرِيبا يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ مِنَ الْأَقْصَى ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ يوم تشقق الأرض عنهم سرعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما آت عليهم بجبار نحن أعلم بما يقولون وما آت عليهم بجبار بالقرآن فذكر بالقرآن من يخاف وعيد بسم الله الرحمن الرحيم والداهيات ذهوا فالحاملات وقرا فالجاهيات يسرا فالمقسمات أمرا إنما تعدون لصادق وإن الدين واقع يوم الدين والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفق عنه من أُفِكَ أتل الخراصول الذين هم في غمرة سامون يسألون أيان يوم الدين يومهم على إن يفتنونه وقفيث ناتكم هذا الذي قاتب يتسندين إن المتقين في جنات وعيون آخدين وعيون آخدين بآخدين بما أتى من ربهم إن المتقين في جنات نَاطِعٌ وَعُيُونٌ آخِذِينَ بِمَا آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ مُنْهَمِمُونَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَانِكَ مُحْسِنِينَ كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ بِالْأَسْحَارِ يُسْتَغْفِرُونَ أَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ أَمْ فِي الْأَرْضِ آيَاتٌ مِّنَ وفي آفوسكم أفلات بنسهون وفي السماء إرضبكم وما توعدون فوَقَمِ السَّمَاءِ وَالْأَحْمَدِ إِنَّهُ لَعَمُونٌ مِثْنَمَا أَنْكُمْ تَطِيقُونَ هل أتاك ضيف هل أتاك حديث وضيف في باي المقامين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلاما قوم من كهود فغاض إلى أهله فجاء ماء بعجر سمين فَقَالَ رَبُّنَا إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ فَأُجَسَ مِنْهُمْ خِفَّةٌ قَالُوا لَا تَخْفُ وَبَشَرُونَ مِنْهُمْ لَا مِنْ عَلِيمٍ فَأَقَبَلَتِ الْمَرَاتِعُ فِي صَرَاطٍ فَصَكَتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ قَالُوا كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكَ إِنَّ هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجهمين لنرسل عليهم حجارة يَقِين وَسَأَمَةَ عِيَادَ رَبِّكَ لِلْمُصْرِفِينَ مَا وَجَدْنَا مَا كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ مَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَتَوَفَّنَا فِيهَا آيَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ فَفِي مُوسَىٰ إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ مِسْرَطَ الطَّالِمِ مُبِينٍ فَتَوَلَّىٰ بِغِلِّهِ وَقَالَ سَائِرٌ جنود فاخذنا وجنودا فلبثناهم في اليم ممر وفي عاد اتي وصلنا نار مري على ما تدوم من شيء اتعيني الا جعلت قومي وفي ثمود اقيل لهم تمداوا حتى عاب فعتوا عن أمر ربي فأخذتهم الصائقة وهم يرضون فأخذ فأخذتهم الصائقة وهم يرضون فمسقطعوا من قيامهم وما كانوا متصيدين قوما حيا قبل إنهم كانوا قوما فسيدين والسماء أبدا غامعين وإن على مسيعون فالعوض فرشنا خفيا من إِذ تُوَلّونَ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إني لكم هُنَذِهِ عُمّ مُّبِينٌ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِنِّي لَكُم نَّذِيرٌ مُّبِينٌ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ كَذَٰلِكَ مَا أَتَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم إِلَّا قَالُوا سَاحَرٌ أَوْ مَجْنُونٌ أَتَوَاصَلُ منهم أو مطعون فتولعن فما آتى منهم فذكر فاذكر فإن الذكر فعوالمين وما قال قتال الجن وَالْإِنسَ إِلَّا يَعْبُدُونَ وَأَنَا لَا أُرِيدُ مِنْهُ مِغْزُوَىٰ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يَعْبُدُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَزِيزُ الْقُدُورُ الْقُوَّةُ الْمَتِينُ فَإِنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا دَنُوبًا مِثْلَ دَنُوبِ ندنوا بأصحابهم فلا يسنى جنون فويل للذين كفعوا من يومهم, يومهم الذي يوعدون من الله الرحمن الرحيم والطول كتاب مسطوح في عقم مشور والبيت المعروف والصق في المرفوع والبحر المسجور إن عذابك لا واقع. أَنَاقُمِي أَدْفِيَّ يَوْمَ تَمُوسَ مَا أُمَوَّهَ وَتَسِيُّ الْجِبَانُ سَعَى فَعِلُوهُ يَوْمَ إِذِ الْلُّقَدِّبِينَ الَّذِينَ كُمْ فِي خَوْضِ الْعَبُودِ يَوْمَ يُدَاعُونَ إِلَى دَرِجَةٍ لما دعا هذه النار التي كنتم بها تكلمون أفصح هذا أم أنتم لا تبصرون يستوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتِي وَأُجُورُهُمْ وَنَعِيمٌ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتِي وَنَعِيمٌ فَهَكِيرِ النَّبِيِّ مَا أَتَاعُ مُحَمَّدَ وَمَا قَالُوا مُحَمَّدَ أَدَبَ الْجَاهِلِيِّ قُلْ وَشَابِهٌ أَنِّي أَبِي مَا كُوَّتُنَّ تَعْمَلُونَ متكئين على سوء مصحوف وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم دريتهم بإيمان ألحقنا بهم دريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل نمرئ بمعكاس أفارين وعندناهم بفاكرة ونحمة يَشْتَمُونَ يَتَنَازَعُونَ فِي نَقْعِ سَنَا لَكُم فِي غَاوٍ لَا تَأْفِين وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَمْ يُكَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ وَعَطَبَ لِبَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْرِقِينَ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا قنا أناب سمو، إن كنا من مبلودين، إنه هو البرحيم. فذكر فما آت بنام تغنى بجبيكين ولا مجنون، أن يقولون شاعر نتعمص ميم المجنون. قلت أعمص فَإِن معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامه بهذا أم هم قوما طهون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أَمِنْ أم غَيْرِ شَيْءٍ أَمُمُ أم الْخَالِقُونَ أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مُبِينًا أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ عِنْدَهُمْ بِكَمْ أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ أَمْ لَهُمْ سُلْطَانٌ يَسْمَعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعٌ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ أَمْ لَهُمُ الْبَدَأُ وَلَكُمُ أَهُمْ نِمَّ مَغَمِّمُتْ أَنُودٌ أَمْعِيلَ دَعُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ أَمْ يُغِيِّدُونَ كَيْدَ فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُ أَمْ نَقُومُ إِلَى أَنْغُلِ غَيْهُمْ لَعَلَّهُمْ سُمَحَانَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ فَيَوْمَ يُشَمَّرُ السَّمَاءُ إِسْقَاطًا نَّقُولُ سَعَبًا مَّوقُومٌ فَدَعْهُمْ يَقْضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي وَعَدَهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُسْعَقُونَ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مُؤْدًا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ <تصفيق> فَاصْبِرْ وَاصْبِرْ إِنَّ حُكْمَ يَوْمٍ مَكْفِهَ إِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَمِعَ مَدْحَ نُجُومٍ بِحِينَ تَقُوْمُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَمِّحْ وَإِنْ بَارَ النُّجُوْمُ بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوا ما ضل صاحبكم وما غوا <تصفيق> وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شنين القوى ذو مهرة فاسنوا فهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدنا فكان قاب قوسين أو آدانا فأرحى إلى عبده ما أرحى ما كذب الفؤاد ما رأى فتماغونه على ما يرى قَدْ رَأَى مُنَزَّلَةً أُخْرَىٰ آيَاتِ السِّجْنَةِ الْمُؤْتَاهَا إِنَّ دَارَ الْجَنَّةِ الْمَأْوَىٰ إِذْ يَخْشَى السِّجْنَةُ تَمَايَشَ مَا زَعَ وَمَا طَرَا لَقَدْ رَأَى آيَاتِ رَبِّهِ كُبُرًا أَفَرَأَيْتَ الْمَلَأَ وَالْعِزَّ وَمَن آتَتِ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ لَكُمُ الذِّكْرُ وَلَهُ الْوَتَا تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ إِنَّ إِلَّا أسماء وَسَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ منها مِنْ سُلْطَانٍ ۚ إِن يَتَّمِعُونَ إِلَّا ظَنًّا وَمَا تَهُوَى الْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْمُدَاه ۚ حَمْلِ الْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّى فَلِلَّهِ وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأدن الله لمن يشاء ويغضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون المنائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتمعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن رمك هو أعلم بما ضل عن سمينه وهو أعلم بمن اهتدى ولله غيب السماوات ولله ما في السماوات وما في الأرض يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كما والإثم والفواحش إلا اللام إنهم بكواسع المأوى وأعلم بكم إذا لاشكم من الأرض وإئتم الجنة وفي بطون أمهاتكم فلا تزقوا أفشكم فلا تزقوا أفشكم وأعلم بمن تتقى أفرعتم الذي أفرعتم الذي تولوا أقصى وأعطى قليلا وأدى عنده علم الغيب فهو يرى أن ابن نمأ بما في صحب موسى وإبراهيم الذي وفاه ألا تسروا زرة وزر أخرى وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى وَأَن إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى وَأَنَّهُ وَأَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ مِنْ نُّطْفَةٍ إِذَاء تُنَىٰ عَنَىٰ نَيِّنَةٍ شَهَتَ الْخَوْفَ وَأَنَّهُ هُوَ أَرْعَىٰ وَأَقْنَىٰ وَأَنَّهُ هو رمك فَشَيَّعَ وَأَنَّهُ أَنَّكَ عَادٌ الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا أَبَقَ أَقُومَنُعِمَّا قَبْلَ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَضَلَّ وَأَضَعَ الْمُتَافِكَةَ أَمْوَالَهُمْ فَقَفَشَانَ مَا فَشَى فَبِأَيِّ أَنَاسٍ إِنَّ بِكَ تَتَمَامَهُ أي أنا يوم بكتت ما أَنا نبي، أنا نبي من النذر الأولى. أزفة الآن، أزفة، أزفة الآن، أزفة. ليس أنا من دون الله إكاشفان. ليس لنا من دون الله كاشفا أفمن هذا الحديث تعجبون أفمن هذا الحديث تعجبون أفمن هذا الحديث, الحديث تعجبون وتضحكون ولا وأنتم سامدون فاسجدوا لله فاسجدوا لله فاسجدوا Allah Allah Bismillahirrahmanirrahim يقنت قمر الساعة وأنشق قمره وإياه آيتين يحض ويقول سحهم مستمر وكذبوا وتمعوا أهوائهم وكل أمر مستقيم ولقني جاهم من الأباء في مستجحو حكمة وبلاغة حكمة وبلاغة فما ترنده فتول عنهم يوم يدعون إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداد كأنهم جهاد متشيخ مهتعين إلى الدار كون الكافرون هذا يوم أسير كذبت قملهم قوم نوحيا فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون واسدجر فدعا ربه أني مغلوب فاتصير فدعا ربه أني مغلوب فاتصير ففتحنا أبواب السماء أبي ما إم من أمير فانجأنا الأرض عيونا فلتقل ما وعلى أمير قد قدير فحملناه على ذات الوحي ودسر تجهي بعيوننا جزا أن لم كان كفير وَلَقَدْ تَوَكَّنَا أَعْيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُدُوءُ وَلَقَدْ يَسَّهُنَّ الْقُرْآنَ الْذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ كَذَّبَتْ حَادُوا فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُدُوءُ إِنَّا أَوْصَلْنَا عَلَيْكُمْ رِحَمًا صَافِفًا فِي يَوْمِ النَّحْسِ مُسْتَمِرٌّ تنزع الناس كأنهم أعجاز لخل مواقعي فكيف كان عذابي ولدوه ولقال يسرون ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكه كذبت ثمودا بالنذر فقالوا أبشر منا واحدا نتبعه إنا إذا لفر ضلال وسعور ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشيخ سيعلمون غدا من الكذاب أشيخ إنا من الكذاب الأشيخ إِنَّ مُوسَى النَّاقِطِ فِتْنَةً لَهُمْ فَأَتَقِبَوْ مُصْطَبِغٌ وَلَبِّهُمْ عَنْ وَلَبِّهُمْ عَنْ الْمَاءِ أَقِسْمَتُهَا بَيْنَهُمْ كُلُّ كُلُّ شَمِيمٍ مُحْتَضَعٌ فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَ فَعَقَرْ فَكَيْفَ كَانَ ذَمِيٌّ وَلُذُر إنا أرسلنا عليهم صيحة صيحة واحدة فقالوا كمشي من فكيف كان ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط من نذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجينا بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد آذرهم بطشتنا فتماغوا بالنذر ولقد روتوا عن ضيفه فضمسنا عينهم فذوقوا عذابه ونذر ولقد صمحهم بكرة عذاب مستقر فكيف كان عذابه ونذر ولقد جسرنا القرآن وَلَقَدْ يَسَّعُنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرَ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُورُ هدَّمُوا بِآيَاتِنَا كُلِّنَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقَاتَدِرٍ وكفاركم خير من أنائكم أملكوا براءة في الزبر أم نقولون نحن جميع منتصر سليهزم الجمع ويولون الدبر وللساعة موعدهم والساعة أدنى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوه يمدوقوا ما ساسقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا وراءة كلمح بالمصار ولقد أهنكنا أشيعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوم في الزبر وكل صغير وكبير وقل صغيرهم وكبيرهم مستضعف إن المتقين في جناتهن ولن في مقاعد صدق عياذ ملِك عياذ ملِك مقاتليه بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن طلق الإنسان علمهن بيان الشمس والقمر بحسان والنجم والشجر يسلدان والسماء أوفعها ووضع الميزان اللا تقعون في الميزان وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسه الميزان والعرض وضعنا لن أنا فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام الحبذ العصي ورائحة فَمِنْ أَيِّ آلَاءٍ هُمْ بِكُمَا تُكَذِّبَانِ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ ثُمَّ خَلَقْنَا النَّمِيمَ مِنْ مَاءٍ فَمِنْ أَيِّ آلَاءٍ هُمْ بِكُمَا تُكَذِّبَانِ قُمْ بِالْمَشْرِقَيْنِ وَامْشِ بِالْمَغْرِبَيْنِ فَمِنْ أَيِّ آلَاءٍ بِكُمَا تُكَذِّبَانِ ما رجل محيني التقيان بينهما بارزخ يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ, اللؤلؤ والمرجاءان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من علينا فآل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكلمان يسألهم من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأنه فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنخذوا من أقطاع السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يوم بكم تكذبان يرسل عليكم آشواض من النعيم والحسن فلا تعصون فبأي آلاء يوم بكم تكذبان فإذا شقت السماء فكانت وعدها كذبان فبأي آلاء يوم بكم تكذبان فيومئذ الله يرسل عذابه به سوء ولا فَيَوْمَ يَدIN اللَّهِ السَّلْعَانَ مِنْ إِسْ وَلَذَان فَمِنْ أَيِّ آلَ يَومَ يَقُومُ الْمَوْتَكَ يُعَافُ الْمُجْرِمُونَ مِنْ سِمَاهُمْ فَيَخُذُ مِنَ النَّاسِ وَالْأَقْدَام فَمِنْ أَيِّ آلَ يَقُومُ قدموا من المجرمين هذه نجد النمل التي يقدموا من المجرمين يطوفوا بينها وبين حمى من آن فمئآلا ينبك ما وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّةٌ فَبِمَ أَيِّ آلَاءٍ بِمَا تُكَذِّبَانِ دَعَا تَأَفَنَانِ فَبِمَ أَيِّ آلَاءٍ بِمَا تُكَذِّبَانِ فأكنا فيهما علان تجيان فبأي آلاء يوم بكماتكم تبان فيهما ملكون فاقين فبأي آلاء متكئين على فرشاة بطار إنها من استباق متكئين على فرشاة بطار إنها من استباق وجنال جنات يدان فبأي آل بكما تكذبان فيهن باصراط الطرف لم يضمثن إن سوق ملم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان ومن اي آلاءا بكماتكم باان الجزاء الجزاء الاحسان الا الاحسان فمن اي آلاءا بكماتكم باان ومن فبأي آلاء ربكما تكذبان مدح محمد فبأي آلاء ربكما تكذبان فيه ماء لنا للطعام فَمَن أيَّ آلَاءٍ مِّن كَمَا تُكذِّبَانِ فِي مَا فَاتِنَتْهُ وَنَحْنُ وَرَمَانَ فَبِأَيِّ آلَاءٍ مِّن كَمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِ نَخْرَاتٌ فبأي آلاء ربكما تكذبان ثم قصورة في الخيان فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثن إن ساق منهم ولا جاء في آلاء <سؤال> <سؤال> يوم بكم تكذبان متكئين على عفاف الخض متكئين على عفاف الخضي وأبق وعبقرين حسان فبأي آلاء يوم بكم تكذبان سبارك اسم عبك بالجلال والإكهام بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقع ليس لوقعتها كاذبة خافضة غافعة إذا أعجت الأرض عنجا ومست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا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 في جنات النعيم ثلة من الأولين وقرين من الآخرين على سر موضونا متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب أبارق كأس من معيين لا يصدعون عنها ولا يهازفون وفاكهة من ما يتخيلون ولحم طيع من ما حُرُّ عِلُوا كأمثال النُّقْلِ المَكْنُونُ يَزَالَ بِمَا كَانُوا يَعْمَنُونَ لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوَهُ وَلَا تَأْثِي مَا إلَّا قِلَّة سَلَامَ سَلَامَ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ في سنر مخضود في سنر مخضود اطلح ماضود اظن منضود وما ان يَوْمَئِذٍ نَّمْتُوا وَمَا الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَّا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعٍ وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن إن شاء كعب أربعة طواف بصحابي اليمين ثلة من الأولين وثلة من الأخيرين وأصحاب الشمال أصحاب الشمال في سمو وحمي في سموم عميم وضل من لا باهد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا نفسرون على الحنث العظيم وَكَانُوا يَقُولُونَ أَيْدَاهُمْ تَنَوَّكُنَّ تُرَبَّوْا عِظَامًا إِنَّا لَمَا بَعْضُهُمْ وَأَبَاةُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَا جَمَعُوْنَ إِلَى مِنْ قَتْنَوْمِ مَعْلُومُونَ هم إنكم أيها الضالنون المكذبون لآكلون من شجر من سقوم فمالئون من البطون فشاربون عليني من القذير ما شاهدون شمليم هذا نزلهم هذا نزلهم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فنولا تصدقون.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 فَلَوْ نَا تَذَكَّرُونَ فَقَالَ أَيُّتُمَّا تَحُصُّونَ أَن تَّزْعَعُنَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ أَفَرَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْعَبُونَ أَآتُمْ أَنزَلْتُمُونَ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنَ الْمُؤَازِنُونَ لو الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ أم نحن جَاءَ نحن لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا فسبح باسم يَصْدُرُ العظيم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 فَأَمَّا هَذَا الْحَدِيثِ فَأَنْتُمْ مُدْهِدُونَ وَتَجْعَلُونَ أَصْحَابَكُمْ أَنَّكُمْ تَكذِبُونَ فَلَوْلَا إِلَىٰ مَلَغَةِ الْحُقُوقِ فَوَآتُمْ حِينَ إِذَا تَظَاهَرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِمْ مِنْهُمْ وَلَكِنَّ لَاتَمُسُّونَ فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَأَمَّا يَكَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرِحُوا يَا حَمِيمُ فَرِحُوا يَا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 وتصنية جحيم إن هذا له حق اليقين فسبح باسم رمك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض رحيم يميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطل وهو بكل شيء عليم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 فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجعا كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بعمكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل عنه, عنه آيات بينات ليخعجكم من الظلمات إلى النور بكم وما لكم ألا في سبيل الله بكم لا أوفى إِيمٌ وَمَا نَكُمْ أَلَّا تُوَافِقُوا فِي سَمِينِ الْلاَغَرَّ وَلِلَّهِمُ وَلِلَّهِمْ يَعْطِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَا يَسْوِي مِنْكُمْ مَنْ أَفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَرَّتَنِ وَنَائِكَ أَعْظَمُ دَوَاجَدٍ من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من الذي يقهض الله قوضا حسنا فيضاعفه له وله أجروا كريم ياوما تعلم مُمِينا والمؤمنات يسألوه بين أيديهم وبيأيمانهم بين أيديهم وبيأيمانهم بشهق مل يوم أشراكم اليوم جنات تجري من تحتنا الأنهار جنات تجري من تحتنا الأنهار خالدين فينا ذلك هو العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا ناضرون أنا فتمس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فاضرب بينهم بسوح له بابا باطنه فيه الرحمن أظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بنا ولكنكم فتاتم أنفسكم وتربصتم وارتمتم وغرتكم الأباني حتى جاء أمر الله أغركم بالله الغروف فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاؤُكُمْ النَّارُ هِيَ مَأْوَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ألم يأدن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم ألم يأدن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا كنابا من قبل من قبل فطال عليهم الأمد فقسم قلوبهم وكثير منهم فاسقون فطال عليهم الأمد فقرت قلوبهم وكثيرهم منهم فاسقون يعلم أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد ميّن لكم الآيات لعلكم تاقلون إن والصدقين والمصدقات وأقاض الله قاضا حسنا يضاعف لهم, يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك مصدقون الصديقون واشهداء وعينهم بهم لهم أجر ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أن إِكْأَسَاءَ مُلْجَأَهِمْ يَعْلَمُ أَنَّمَا الْحَيَاةُ الْبُعْدِيَاءَ لَعِبُوهُ وَلَهُ وَزِينَتُهُ وَتَفَخُّهُ بَيْنَكُمْ وَتَكَاسُرُهُ وَتَكَاسُرُهُ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأُوْدَادِ كَمَا تَنْقَلِي فِي الْأَجْمَلِ كُفْفَاءُ ثم يَغِيدُ فَتَوَانَى وَنَصَرَاتٌ مَّا يَكُونُ عِطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَمَا الحياة الدنيا لا متع الغرور سبقوا إلى مأفأتم يومكم وجنّة عرضها كعوب السماء والأرض وعدت الذين آمنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله يعطي من يشاء الله ذو الفضل العظيم، فلا أحد أصاب من مصيبة في الأرض ولا في عفسكم إلا في كتاب، إلا في كتابي، إلا في كتاب، إلا في كتابي مما كتاب كتاب قبل أنباء أن ذلك على الله يسير. اِكَن لا تَحْسَبوا عَلَى ما فاتكم وَلا تَفْرَحوا بما آتاكم وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ, كل مُخْتَالٍ فَخُورٍ الَّذِينَ يَبْغُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ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 الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في دهية النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آتاه بعيس برسرنا وقفينا بعيسى بن وَاتَّنَاهُمْ إِن جِئْنَا وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اسْتَمَعُوا رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اسْتَمَعُوا رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَحْمَانِيَّةً لَّمَّا تَدَبَّرُوا آيَاتِنَا إِنَّ بَأْسَنَا عَلَى الْمُجْرِمِينَ إِلَّا بِطَأْأَامِ وَمَا أَرْسَلْنَاهَا حَقَّ فِي عَايَتِهَا فَآتَيْنَا فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسولي ياتكم كفلين من رحمه ويجعل لكم نورا تمشون به ويوفر لكم الله وفوره رحيم لان يعلم اهل الكتاب الا يعلم اهل الكتاب ان لا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل من الله وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُعْطِيهِمْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشكي إلى الله والله يسمع وتحامركم إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من النساء إنما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا الله ولا إنهم ليقولون منكرا من القول وسورا فإن الله لعفو غفور الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحير فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خميح فَمَن لَمْ يَجْدَ فَاصْيَامُ شَحِينِ مُتَدَامِيعِينِ مَا قَمْلِ أَيَّتْ مَاسَ فَمَن لَمْ يَسْتَطِعَ فَإِطَاعَةُ سِتِينَ مِسْكِينَ ذَلِكَ لِتُوَمِّنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَلْكَ حَدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِيتُوا كُبِيتُوا كَمَا كُبِيتُوا كوبيتهم كما كوبيت الذين آمَلَ قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَزَلْنَا آيَاتِهَا بَيْنَنَا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ يَوْمَ يَبْعَثُ اللَّهُ الْجَمِيعَ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِنُوا أَحْصَاهُ احصى الله ونسو والله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يعلم ما يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سالسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبعهم ما عملوا يوم القيامة إن الله بما تعملون إن الله بكل شيء عليم ألم ترى إلى الذين له عن النجوات ثم يعودون من له عن ويتناجون بالإثم والعدوان يوم عسر الرسول وإذا جاءوك بما لم يحيك من الله ويقولون في آفوسهم لا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصنعونها حسبهم حسبهم جهنم حسبهم جهنم وينصرون لا فمِن سلم وسيّ يا أيُّها الذين آمنوا إدّاراً إدّاراً تدّعوا بالإثم والعدوان وما أصيّت الرسول وما أصيّت الرسول واتّدّعوا بالبخي واتّقوا واتّقوا الله الذي إليه تحشرون إنّما الندوى من الشيطان اللي يحسن الذين آمنوا وليس بالظّاهر شيء الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس ففسحوا يصنع الا موركم فاذا قين مشوا ثم شزوا يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات اللهم بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناديتم الرسول, الرسول فقدموا بين يدي نجاؤكم صدقا ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم اشفقتم ان تقدموا بين يدي نجاؤكم صدقا بين يدينا بين يدينا نجاؤكم صدقا فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فوتاب الله عليكم فقيموا الصلاة واعطوا الزكاة واعطيع الله رسولا الله خبيرا بما تفعلون إن الذين يحدّ إن الذين تولوا أو... لَمْ تَأْتِ إِلَّا الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ إِيَّاكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَنِيدًا إن إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصلوا عن سبيل الله ولهم فلهم عذاب مهين لا تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فينبئكم فيحرفون له كما يحرفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حسب الشيطان إن حذب الشيطان هم الخاسعون إن الذين يحادون الله ورسوله هؤلائك في الأذنين كتب الله أغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر وادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءكم أباؤكم أو أبناء أب ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو إخوانهم ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشياتهم الذين أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيده بهوحم منه ويدخن وَأَيَّدَهُ بِهُوَحِمٌ مِنْهُ وَيُدْخِنُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْهَا تَحْتِ الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا عُظِيْئَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَعَظُوْعٌ عنه هُنَاكَ حِسْبُ اللَّهُ هُنَاكَ حِسْبُ اللَّهُ أَنَا إِنَّ حِسْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْنِعُونَ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 فأتاهم الله من حيث لم يحتسموا وقدف في قلوبهم الرعب يخخمون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتمروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجناء لعذبهم في الدنيا لهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ما قَطَعْتُم من دِينَتِنَّ أو تَحَرَّمْتُم مَّا أُحِلَّ لَكُمْ فَمَاعَ قَطَعْتُم وَمَا تَحَرَّمْتُمْ كَانَ حِلًّا الله فَمَن يَبْتَغِ الْكُفْرَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ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 الله والرسول والذي القرمى واليتامى والمساكين وابن السمين كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فاخذوه وما نهاكم عنه آنته شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أُخِجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أنا إن كهم الصادقون والذين تموع الدار والإيمان من قمنهم يحبون من جاء وإليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على آفوسهم ولو كان بهم خصاصة وَمَا يَقُولُ قَشَرٌ عَلَى بَصِيرِهِ فَأُنَا وَإِن كَانُوا الْمُصْرِحُونَ وَالَّذِينَ جَاءُوا إِن بَعْدَهُمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا يَقُولُونَ رَبَّنَا وَفْرَنَا وَالإِخْوَانَنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا مِنَ الإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ إِنَّهُمْ آمَنُوا كَمَا آمَنَ الْقَوْمُ مِن قَبْلِهِمْ وَلَقَدْ رَأَوْا عَظِيمًا مِنْهُمْ وَأَكْثَرَهُمْ كُفْرًا وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ اللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ان نخرج ولا يخرجون معهم ولا ان قتلتمنا لا ولا ان قتلوننا ينصبونهم وان نصم ولا ان ولا ان نصهم لا ينون الا تبعهم لا ينصون لا اعتم اشد رحمه في ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدو بأسها بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتاة بأنهم قوم لا كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنَ الْقَمْلِ هِمْ قَوْمٌ لَا يَقْنُونُ كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنَ الْقَمْلِ هِمْ قَوْمٌ لَا ذَوْبَانَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ كُفْ فَلَمَّا كَفَعَ قَالَ إِنِّي بَحِيٌّ أُمِّكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ إني أخاف الله عما العلمين فكان عاقمتهما أنهما في النار خالدين فيها وذالك جزاء الضالين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واتقوا نفسما قد نمت لغد وتقول إن الله خبير بما تعملون إن الله خبير بما تعملون وذا تكون كالنذيرات الله فأنسهم أنفسهم أنا إِكَانُ الْفَاسِقُونَ لا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ لَوْ أَنَّ هذا القرآن على جبل الله وعين خوشا متصلع خوشا متصلع من خشية الله وتلك الأمثال نظمهن الناس علهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب وشهادته الرحمن الرحيم هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدير. السلام المؤمن المهيمن العزيز الجمبار العزيز الجمبار هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلاه الملك الغندوس السلام الملك الغندوس السلام المؤمن المغيم العزيز الجنبار الجنبار المتقبئ سبحان الله سبحان الله الله بسم الله والله الخالق البارئ المصور والله الخالق البارئ المصور له الاسماء الاسماء والله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنان يسمح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الحمد لله الذي تواضع كل شيء لملكه الحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته الحمد لله الذي دلل كل شيء لعزتي الحمد لله الذي تواضع كل شيء لملكي الحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدراته الحمد لله الذي أخصا كتابه الحمد لله الحمد لله من أما أخصا كتابه اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد لك الحمد حتى تغضى ولك الحمد إذا غضيت ولك الحمد بعد غضى لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك الحمد لله الذي نزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله ال ال الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الحمد لله خضعت لعظمته رقابا وذلت لجبروته الصعاب وبهرت آياته أولي الألباب اللهم لك الحمد مثل ما نقول وخير وَمِنْ مِنْ مِثْلَ مَا نَقُولَ أَخْيَ أَمْمِ مَا نَقُولَ الْحَمْدُ لِلَّهِ لَكَ الْحَمْدَ الْحَمْدُ لِلَّهِ لَكَ الْحَمْدَ الْحَمْدُ لِلَّهِ على ما أنعمت به علينا من نعمك العظيمة وأناك الجسيمة حيث أنزلت إلينا خير كتمك وأرسلت إلينا أفضل رسلك وشرعت لنا دينا قويمة اللهم اللهم لك الحمد لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد Alhamdulillah الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الحمد لله الذين هو ما في السماوات وما في الأرض الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور الحمد لله الواحد الأحد الصمد الذي الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الحمد لله من الذي من الذي أنزل الكتاب الحمد لله منزل مجري السحاب الحمد لله أسم الأحزاب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 أنا أوصف عن شر ما قضيت فإنك تقضى ولا يقطع عنك إنه لا يعز من عاديت ولا يبين مواليت تبارك ربنا وتعاليت استغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتموم إليك لَعَمَّ قَسِمْنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحْوُلُ بِنِعْمَةِنَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعْصِيَكَ ومن طاعتك ما تملغنا به جنتك ومن اليقين ما توون به علينا مصائما الدنيا قَمَتْ يَنَا مِأْسَاعِنَا لِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَأَقْوَاتِنَا أَبَدًا مَا أَبْقَيْتَ لَنَا وَاجْعَلْهُنَّ وَارِثَةً مِنَّا وَاجْعَلْ ثَغْرَنَا عَلَى مَنْ ظَنَّ مَرًا احْصُنَّا عَلَى مَنْ عَادَانَا فَلا تَجْعَلْ مَصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا لا تني عن الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي الذين وإصمة أمرنا أصلح لنا دنيا الذي فينا معاشنا وأصلح لنا وأننا الذي فينا ماادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم طهر قلوبنا من النفاق اللهم طهر قلوبنا من النفاق وألسنتنا من الكذب وعيوننا من الخيان فإنك تعلم خائنة الآيون وما تخصدوه اللهم إنا عبدك منو عبيدك منو من إمائك نواصينا بيدك ماضي فينا حكمك عدل فينا قطاءك أسألك بكل اسمه ولك سميت به نفسك أو علمته في كتابك أو أحد في أو أحد من خلقك أو استطعت به في علم الغيب عندك أنت جعل القرآن العظيم رب عقولنا ونور صدورنا وجل أحزنا ودهابهم منا وسائقنا وقاآ إدنا إلى دناتك دنات النعيم اللهم ألبسنا به الحلل وأسجنا به الظلل واجعلنا عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البناء من الصابرين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سطرا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آلاء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم إنا نسألك فعل الخير وتوكل مُنْكَرَات وحُمَّ المساكين وأن تُوفِر لنا وتروحمنا وإذا توفَت. اذا توفنا فتوفنا غير مفتونين اذا توفيتنا فتوفينا غير مفتونين ولا مفتونين واختمنا لنا من خير اجمعين اللهم اجعلنا لك شكارين لك ذكارين لك رهابين إليك محوى اليك مخبط اليك مخبتين اواهينا منيمين امنا تقبل توبتنا ووسل حوبتنا وأجب دعوتنا واسل السخائم قلوبنا اللهم اغفرنا ذنوبنا كلها نقها وجلها أولها وآخرها ورحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اوفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلمنا وما أصرنا وأنت عالم بني منا أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير الله ربنا اللهم ربنا رحمتك لا نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا أنت رهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق حينا ما علمت الحياة خيرا لنا وترفنا ما علمت الوفاة خيرا لنا اللهم إنا نسألك كلمة الإخلاص ونسألك خشيتك في الغيم وشهادة ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب ونسألك نعيم لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ونسألك غضا بعد القضاء ونسألك بعد الب... برض العيش بعد الموت ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى نقاط غير ضرا مضرة وذا فتن مبينة وهم زيننا بسينة إيمان وجعلنا ذاتا مهتدين غير ضامنين ولا ملنين اللهم اغفر لي أباينا وأمماتنا اللهم اغفر لي أباينا وأمماتنا اللهم اغفر لهم اللهم كفر سيئاتهم وعظم لهم اجورهم اللهم اللهم رضوا بالغارمهم اللهم نسقنا الربهم وارحمهم كما رحمتنا صغرا اللهم فرحم والدينا اللهم فرحا والدينا اللهم ارفع اللهم فرحا والدينا يا رب العالمين اللهم ارسقنا ولدا صالحا الذي منا يا رب العالمين اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين الذين شهدونك بالوحدانية ولنبيك برسالة وماتوا على ذلك اللهم اوفي لهم وارحموا مع آفهم عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم وارسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب وخطاياهم كما يلقى الثوب الأبيض من الدناس وجاءهم وجازه من حسنات إحسانا ومن سيئات أفرا وصفحا وظفانا حتى يكون في فطول الأحاد المطمئنين وبجودك وفضلك سابقين وإلى أعلى درجاتك بالغين برحمتك يا رحم الراحمين اللهم آت نفوس لا وَزَكِّنَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّانَا أَنْتَ وَنِيُّنَا وَمَوْلَانَا اللهم إنا نسألك حبك حب من يحبك وحب عملي يقربنا إلى حبك اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقضي الحاجات إننا نسلك في هذه الليلة المباركة أن تقضي حاجاتنا اللهم إننا نسلك في هذه الليلة المباركة أن تقضي حاجاتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن تغفر لنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم يا رحمن اللهم ارحمنا إذا أشرنا إلى ما صار الأموات إليك تحت الجنازل والتراب وحذنا لا إله إلا الله عسل ما وجلملك وتعالى إلى الله الحليم الذي لا يعجز والكريم الذي لا يبخل أقربك قريب حلت بين النفوس يا سامع كل شكوى ويوفع كل بلوى أقرب طهيب حلت بين النفوس وخذ من نواصي والأقدام ما مشى فوق الأرضين ودرج والحمد لله الذي مدي مفاتيح الفرج يا فرج لا إذا ألقى أموالا يا إذا قطعت الأسفاب وحين بيننا وبين بين الأهل والأصحاب اللهم لقنا الجواب واجعل قبورنا بعد فراط الدنيا من خير منازلنا سحنا فيها ضيط مناع إيدينا واجعلنا ممن يبشر بروح وريحان ورب راض غير غضبان يا عزيز يا رحمن يا رحيم يا رحمن لا إله إلا الله ما أعصيناك إذا أعصيناك ونحن مستهينون بعذابك ولا مستقفون بمراقمتك ولكن غرنا طول الأمل ولكن غرنا طول الأمل وسترك المرخى علينا اللهم يا ستار العيوب ويا غافر الذنوب اللهم أترم علينا سترك يومنا الأرض عليك يا رب العالمين اللهم اتمم علينا سترك يوم نلقاك فيه اللهم اتمم علينا سترك يوم نلقاك فيه اللهم انا لسبك في هذه الليلة المباركة في هذه الليلة القدر في هذه الليله القدر اللهم انا نسلك في ليله القدر الذي تنزل فيها في كل ليلة إلى سماء الدنيا فينادي هل من مستوفٍ فأوفِ لنا هل من تائب فاتوب عليه اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اوف لنا ذنوبنا وتب علينا وكفر عنا سيئاتنا اللهم ورزقنا حياة طيبة اللهم ورزقنا حياة طيبة يا الله يا غبنا اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم أعطِ غيابنا من النار اللهم أعطِ غيابنا من النار وغياب آبائنا وأمهاتنا وأجداد وأزواجنا وبنائنا وبناتنا ولمن له حق علينا ومن أوصينا بالدعاء أعطنا جميعا من النار يا رب العالمين لا إنا إلا الله كما نحسناه ونوره لا إنا إلا الله سبحانك لم يتخذ ولدا ولم يكن لك شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل الله أكبر كبيرا عنت الوجوه لعظمته عفا عن المسيئين بفضله سبحانك تحب التائبين وتحب المستغفرين اللهم يا رب اغفر لنا اللهم يا رب إنا نسلك في هذه الليلة المرجوة اللهم إنا نسلك في هذه الليلة القدح في هذه الليلة العظيمة المباركة اللهم اللهم إنا نسلك في هذه الليلة المباركة اغفر لنا فما ذنوبنا اغفر لنا فما ذنوبنا وكف عننا سيئاتنا وقضحاتنا من حوائج الدنيا والآخرة اللهم سبحانك من تعطف بالعز وقال به سبحان من نبس المجد وتكرم به سبحان من لا ينبغي تسويح إلا له سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبوح قدوس أبونا ورب الملائكة وروه عنت الوجوه لعظمته عفا عن المسيئين بفضله سبحان من يبل سط يده بالليل يتب ا ذوب مسئ ذنها سبحان من يبل سط يده منها يتوب مسئ ذن لين اللهم يا ربنا اننا نسبك بجاهك وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبحق هذه الليلة المباركة عتقنا من النار يا رب العالمين اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسيا العظام لحما بعد الموت ارحمنا الله وقوفنا بين يديك اللهم ارحمنا الله وقوفنا بين يديك اللهم ارحمنا الله وقوفنا بين يديك اللهم ارحمنا الله وقوفنا بين يديك نحن إليك أكف الضروعة في آد الساعة تائبين مستغفرين مبتهدين اللهم فغفر لنا اللهم جئناك تائبين اللهم فاظر إلى حالنا اللهم فاظر إلى حالنا اللهم فاظر إلى, إلى, إلى حالنا اللهم إنك ترى مكاننا ويسمع كلامنا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا اللهم إنك تعلم ما نخفي وما نعلم ولا يخفى عليك شيء في الأرض ولا في السماء يا رب اللهم إنا ندعوك دعاء المسكين دعاء من, من ذلت رقبته من ذلت لك رقبته ورغم لك أنفه واضت لك عينه هذه الجباه لما سجدت إلا لك هذه الجباه لما سجدت إلا لك ولا أيدينا رفعت لم ترفع إلا لك فيا ربنا تعذبنا فيا رب لا تعذبنا يا رب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والكرم يا من يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء يا من يقول للشيء فا يكون يا قاسم الجبابرة ويا مذل الأكابرة يا من يسمع كلامنا وترى مكاننا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا أنت تعلم أنت تعلم الصادق والكاذب يا رب العالمين اللهم توفنا في موضع تحب أن ترانا فيه اللهم توفنا حجاجا أو معتمعين أو مجاهدين أو مصليه يا اللهم توفنا ساجدين اللهم توفنا ساجدين يا رب اللهم توفنا ساجدين يا رب العالمين اللهم اننا نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العلا يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبير يا خالق يا باري يا مصور يا غفار يا قهار يا ستار القيوب يا غافر الذنوب اللهم سترك المخى علينا اللهم إن لم تستر علينا فمن يسترنا اللهم كما سترت علينا في دنيا اللهم كما سترت عيوبنا في دنيا فاسترنا يوم الأرض عليك يا رب العالمين لا تفزنا يوم القيامه يا رب العالمين اللهم آه نحن نودع شاحنا على تقصير منا وقد ادينا فيه قليلا من كثير وقد انخنا مطايانا ببابك بابك السائلين فتقبل اللهم صيامنا وقيامنا قملناهم صيامنا وقيامنا وقراءتنا للقرآن وجميعه وجميع عملنا الصالح يا رب العالمين وجعلها قال صلاة لوجهك يا الله يا كريم اللهم اللهم أجبر قلوبنا على فراق شهرنا اللهم أجبر قلوبنا على فراق شهرين اللهم أجبر قلوبنا, قلوبنا على فراق شهر رمضان اللهم واجمعنا جميعا في شهر رمضان لسنة القادمة يا رب العالمين اللهم إن كان في سادق علمك أن تجمعنا في مثل هذا الشهر فبارك لنا فيه وإن قضيت بقضي آجاننا وما يحول بيننا وبينه فأسبغ الرحمة على ماضينا وأحسن الخلافة على باقينا اللهم إن كان هذه السنة نور ما ان كان هذا الشهر رمضان هذه السنه اخري اخر حياتنا اللهم توفنا اللهم اجعل اخر وكذا منا من دنيانا الىها الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ان نسالك رضاك والجننه ونعوذ بك من سخطك وعنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو اللهم مَن نكعف و كريمٌ تحب العفو فاغفر لنا اللهم لا تدع عنا ذنبا إلا غفرته ولا همّن إلا فرجته ولا كرب إلا نفسته ولا دينا ولا مظلوماً إلا أنتصرت له ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا داعية إلى سبيلك إلا, سب إلا ثبته وسددته ولا عطيماً إلا بترية الصالحة رزقته ولا عيما ولا أيماً إلا سوجتها ولا عزباً إلا سوجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة يا لك نضولنا في أصلاف إذا أنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا رحمة ورحمين اللهم لا تفرق جمعنا إلا بذنب مغفور اللهم لا تفرق جمعنا إلا بذنب مغفور وعمل متقبل ممرور وتجارة لن تبور يا زلجاد الجلال والإكرار ويا عزيز يا غفور اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة لأنك أنت الله لا إله إلا أنت تحب التائمين وتحب المستغفرين فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان فوق كل لأرض وتحت كل سماء اللهم انصرهم نصر مؤزرا اللهم فتحا عاجلا يا رب العالمين اللهم فتحا عاجلا وانصرهم نصر مؤزرا فتحا قريبا اللهم مرحم ضعفهم اللهم ارحم ضعفهم خصوصا اخواننا في فلسطين في غزه اللهم صل اخواننا في غزه فلسطين اللهم صل اخواننا في غزه في فلسطين اللهم قو عزائمهم اللهم هدي قلوبهم وسدد انسناتهم واكف سفهم وهم عمى فاحهم اللهم ارحم ضعفهم يا رب العالمين اللهم رحمك لاخواننا المستضعفين في فلسطين اللهم ارحم من إخواننا المستضعفين في فلسطين اللهم ارحم ضعفهم وأطعم جاعيهم والسعاريهم واحمل حافيهم وشاف مرضاهم وعاف تلاهم يا رب العالمين اللهم عليك بعدوهم فإنهم لا يعجزونك اللهم أنزل عليهم بضشك ورزك يا إله الحق يا رب العالمين اللهم هذا دعاؤنا وأنت رجاؤنا ولا حول ولا قوة لنا إلا بك altahsunaw wa ni'mal wakeel tanahmal mawla wa ni'man nasir subhanallahi walhamdulillah ilaha illallah wallahu akbar subhana rabbil izati al-azim wasalamun alal alamin wa sallallahu muhammad wa ala alihi